البلوتوث الدعوي يقدم لكم هذه الماده حطموا ظلم الليالي وانهجوا نهج الرجال اسمعوا قران ربي وانصروا هدي الرسول وانهجوا نهج الرجال اسمعوا قران ربي وانصروا هدي الرسول مرأة قتلت امامي اخوتي طفل رضيع اخته تحت الطغاه ظلم عظيم مرأة قتلت أمامي إخوتي طفل رضيع أخته تحت الطغاة ويحكم ظلم عظيم